وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيَّ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ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 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك من المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ردي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون, لمثل هذا فليعمل العاملون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 إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيفكن آلهات دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم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 قال بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم.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 صالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن دريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.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 وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْنَ جِئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ جَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين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 أَلَ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ